سوره ال عمران. عمران بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا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 1. والله عزيز ذو انتقام 2. إن لَا الله عَلَيْهِ يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 3. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء 4. لا إله إلا هو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 الفتنه وضلاله تاويله وما يعلم تاويلا الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا ان هيه كل من عند ربنا وما يذكر الا антал вахаба ربنا انك جامع الناس اليوم لا ريب فيه لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني 121. وأولئك هم وقود النار 122. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم 124. والله شديد العقاب 125. قل للذين كفروا ستظلموا وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ التَقَتَا فِيَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأِيَ الْعَيْمِ والله يعيد بنصر من يشاء ان في ذلك لعبره لاول الابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره والقناطير المقنطرة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 121. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج طهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد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 109. وما اختلف الذين أغتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآريات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاد وقل أسلمت وجهيا لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء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 124. فبشرهم بعذاب أليم 125. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 126. تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثُمَّ تَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ 124. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 125. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك, وتنزع الملك من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 فَتَضَرَّنَهَا رَبُّهَا بِقَوْلٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ شاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريته طيبه انك سنعد الدعاء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 129. قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آية اتك ان تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكار واذا قالت الملائكه يا مريم ان الله اصفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين يَا مَرْيَمُ قْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الْرَاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ 129. إذ, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم, عيسى بن مريم وجينا في الدنيا والآخرة ومن المقربين 120. ويكلمون 119. وفي المهد وكهلا ومن الصالحين 110. قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر 111. قال كذلك الله يخلق ما يشاء الْمُحِكَّاتِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَأَيْاتِ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 121. فاكتبنا مع الشاهدين 122. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 123. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا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 124. وما لهم من ناصرين 125. وأنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين 126. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ فَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَدُوًّا ۖ وَجَعَلَ الشَّيْطَانَ وَزَنًا لَّهُ ۚ وَمَا يَسْتَزْكِي مِنَّا مِن دَائِرَةِ الْعَذَابِ ۖ وَمَا كَانَ فقلت تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان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 121. وقالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد, نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وَلَا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 117. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم في إبراهيم وما أنزلت التوراة, وما أنزلت التوراة والكتاب افلا تعقلون ها انتم ها اولائي حاجدتم فيما لكم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم مَا كَانَ بهِيم يَهُذ يَوْ وَلَا نصْرانيَ وَلَِ كَان حَنِيفًَا مُسلْلِمَا وَمَا كََ مِنَ الْ المُشمِكين إِ أَوْول النَّاسِ ب بِرهِيمََّذينَاتَّبَع وَهَذًا النَّبيِي والَّينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّتْ ضَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ يَا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 لِلَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّمَ وَجَهَنَّمَ وَقُفْ آخِرًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُ إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا لَّن يَكُنْ بَيْنَهُمْ قَائِمًا نبيل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ان الذين يشغرون بعهد الله وايمانهم فمن قليلا الا انك لا خلا ق لهم اولئك لا خلا ق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا كِتَابٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَمْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عند الله ли заван хум яалам ма кана ли башарин ан йатйа فَكُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدُوسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَسْتَخْدِرُوا الْمَلَاءَ إِنْ كُنْتُمْ تَنُوبُونَ النَّبِيِّينَ أَغْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بعد فما اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِي وَحِكْمَةٍ وَحِكْمَتِ الرُّسُلِ نَجَاكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالُوا قَرَنْتُمْ وَأَخَذْتُمْ مَا لَا ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَعَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فأولا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 اجماعين خالدين في ماء. لا يخفف عنه من عذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور 10. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون 11. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا 119. ويقبل من أحدهم نلع الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين 110. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون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 121. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 122. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون 123. قل صدق الله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 ومن دخلهم كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 وَمَن نَّلْذِينَ نَبَّذَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ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 13. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 14. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 15. وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك مِنَ الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله علي بالمتقين إن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 الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرف قوم يظلم انفسهم ظلم انفسهم فاهلكت وما ظلم الله ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه يَأْلُونَكُمْ خَذَالا وَادَّعَاوَ مَا لَمْ يَفْعَلُوا قَدْ بَدَتِ الْبَغَاؤُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كنتم لا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا واذا خلو الرضو عليكم الانامل من الغنم قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات مَن سَأْسْكُمْ حَسَنَةٌ تَنَسُوهَا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْمُرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ رَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَبِيمٌ إِذْ هَنَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّرِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَدِلَّةٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أنزلين بلى إن تصبرون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 اتقوا النار التي وعدت للكافرين واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وان جَنَّه وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 117. وجنات, وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 118. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان من الناس وهدى ومنذته للمتقين ولا تغلوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اي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 يُونَحِصَ اللههُ الذيينَ آممَن وَيَنْحَق كَافِنين أَمْ حَسِبةُم أَن تَدُخُلُ الْجَنَّ تَولَمَّا يَعلَم الل وَلَم نَُّا يَعلَ الَّهُ الذينَ جَهَدُ مِنكُم وَيَعلَمَ الصابرين. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ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 مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا ناته منها ومن يريد ثواب الاخره ناته منها وسنجزي الشاكرين وَكَأَل مِ نَّبِلّم قَاتَلَمَاهُ رِبّونَكَثِي فَمَا وَهَن لِمَا أَصَادَهُم فَمَا وَهَنُ لِمَا أَصَادَهُم فيِي سَبيل اللَّهِ وَمَا ضَعْفُ وَمَسْتَكَانُوا وَلَّهُ يُحِبْح الصَّابِنِين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 129. ويحب المحسنين 120. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنطلبوا خاسرين 121. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْمُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَثَابَكُم غَنِيمًا لِّكَي لَا تَحْزَنُوا لِكَي لَا تَحْزَنُوا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَشْتَاطْ فَمِنَ تُن قَدْ أَمَنَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ غَلَبَنَا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 وَلْيَ ابْتَلِي اللَّهُمَّ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيَمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كسبوا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 би лиллахи ам муттум ла нафирата мин аллахи ва рахма ла нафирата мин аллахи архмату хайрун минна яджмаун ва فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غنيظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله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 وَبِئْسَ النَصِيرُ هُمْ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ لَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ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 ikum inna allaha ala kulli shay'in qadir wama yasabukum yawma altaqal jama'an fa bi'ithnillahi wa ya'lamul mu'mineen wa ya'lamul ladheena nafaqoo wa qila lahum ta'alu qatiloo fi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 الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا له اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين وَذِنَا آتَهُ اللهَّهُ مِ فَغْنج ي يَسْتَذِشعون وَيَسْتَذشِعونَ بِلَدِينَ لَْ يَفَقُوبِهِ مِن خَلْفِ أَللاا خَْف عَلَْنِم أَلَّا خَْفٌُ عَلَنِم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 129. الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا, فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياء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 119. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم 110. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما لهم ليزدادوا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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ بِمَا آتَى اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ 119. وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير 110. لقد سمع الله قول الذين قالوا إنا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 الذين قالوا ان الله عائد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاء وَالَّذِي قُلْتُمْ فَلَمَّا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع غرور لا تغلون في اموالهم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ النُّورِ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَفَذُوا وَرَاءَهُنَّ وَاشْتَرَوُا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 على جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقته هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار ربنا انك من تدخل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 بَغكُضَعْضَ فَالَّذينَ غجَو وَخْلتُ ادارين وَضُوا فيِي سَبِيل وَقاتَهُم وَقُتِلُوا لَ كَِّر عَنهُ لَ كَفرِرراَّ عَنْهُم, عنهم سَئاتِ وَلَ أدَخِلَ النَّهُم 121. لا يغرنك تقلب الذين كلفروا في البلاد 122. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد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 Ya ayuhal ladhiyna amana usbiru wa sabiru wa rabitu wa attaqu allah